و م تم وَمَا عب تل تم فکری عیل کمو للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحبون يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقه من خير فإن اللہ نو پونگ بل نگر پلگ پلگ Golden Island. وبطش الشيطان من المس ذلك بانه هم اللہؤ گوری بیاں ہر مری بن جمی فن چگ پل گلف إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ ہوں گمینل پن لیا زن ی فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون وَإِنْ كَانَ ذُو يُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ؤ میں پی سم کل بچوں <سؤال> <سؤال> <سؤال> <وهم> گ <لا يظلمون> <تصفيق> <يا> يَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ غُفْرَانَ كِتَابُوا يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا ريولين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهد يرى إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا كبير من الى اجلي ذلك عند الله واقوم للشذاذات وااذ مَن يَسْعَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ولا فإنه فسوق بكم واتقوا الله